قد العزما وأبرم قد العزما وأبرم بارا الموتى فأقدم بارا قد العزما وأبرم قد العزما وأبرم بارا الموتى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 وراء الموتى فاقدم وراء الموتى فأقدم. لو راه المجد يوما فارسا شهبا ولثم لم و تخين الميدان اقدم لو راه المجد يوما فارسا شهبا ملثما لم براصه و تخين والى الميدان كاسبع الغاب عطشا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 فجر نصر يا تبسم عقد العزم وأبرم عقد العزم وأبرم وارأى الموتى فأقدم وارأى الموتى فأقدم عقد العزم وأبرم عقد العزم وأبرم وارأى الموتى فأقدم وارأى الموتى فأقدم قد شد بالعز شدوان فابذكره ترنا مضامئ ليس إلى الماء ولا بالشهد يحلم قد شد بالعز شدوان فابذكره ترنا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 عقد العزمه وابرم ورا الموته اقدم ورا الموته اقدم الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فافى محرم والى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فافى ورا